ويجتمعون في ص ل ا ة العصر و ص ل ا ة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم ف ي س أ ل ه م وهو أ ع ل م بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون و أ ت ي ن ا ه م وهم يصلون قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أ ب ي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان متوفى س ن ة أحسنت إحدى وثلاثين ومئة、ها. عن عن ا ل أ ع ر ج واسمه عبد الرحمن بن هرمز و و توفى س ن ة سبع عشره ومئه, سبع ومئة. ها. عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه واسم أ ب ي ه ر ي ر ة عبد الرحمن بن صخر على الصحيح توفى وخمسين على سنة سبعين نعم الصحيح أيضا سبعين وخمسين. نعم. أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه ة ا بالنهار و ن م ل ا ة بالليل و الفعل ا ق ع دائما ة في ل ل العربية الفاعل غ ة ا أن د يكون بعد الفعل الفاعل الفعل يكون بعد يكون تقول جاء زيد قام بكر ذهب خالد الفعل أ و ل ا والفاعل ثانيا وقد يكون الفاعل ظاهرا وقد يكون ضميرا يقول ابن مالك رحمه الله وبعد فعل فاعل فعل وبعد فعل فعل فعل فان ع ل ف ع ل ف إ ظهر فهو ف إ ن ظهر فبها و ن ع م ت قام زيد جاء بكر ظاهر الفاعل وإلا, والا يعني إ ذ ا لم يظهر فضمير استتر يعني إ ذ ا قلت جاء التقدير جاء هو ذهب ذهب هو إ ل ى آ خ ر ه لا اذا كان الفاعل مفردا فان بناء الفعل منه يكون مفردا جاء زيد ذهب بكر الفاعل مفرد زيد الفعل مبني للمفرد ايضا ذهب زيد جاء بكر واذا كان الفاعل مثنى او جمعا فكذلك انتم تقولون جاء زيد فاذا كانا اثنين كيف تقول جاء الزيداني كما قلت جاء زيد الفعل لم يتغير بناؤه عن المفرد كما قلت جاء زيدن. تقول جاء الزيداني. وتقول جاء وكما المفرد لم جاء جاء الزيدن جاء الزيدن الزيدان الفعل بنائه الزيدن جاءت هند وجاءت الهندان وجاءت الهندات قلت تقول وتقول تقول تقول تقول تغير يتغير تغير يجيء يجيء يجيء زيدن زيدن في هند عن وتجيء هند وتجيء الهندان وتجيء الهندات كل هذا لا يتغير فيه الفعل اذا كان الفعل, إذا كان الفعل مسندا إ ل ى مفرد أ و إ ل ى مثنى أ و إ ل ى جمع فهو لا يتغير ب ن ا ء ه مفهوم وهذه هي ا ل ل غ ة الفصحى يقول ربنا سبحانه وقال الظالمون ان تتبعون ا ل ا رجل مسفر ا وقال الظالمون ن وضع قال ربنا سبحانه قال رجلان من الذين يخافون رجلان ولكن قال قال كما لو قال قال رجل قال ربنا سبحانه وقال نسوه في ا ل م د ي ن ة امراه العزيز وقال نسوه واضح هذا الكلام قلنا هذه هي ا ل ل غ ة الفصحى و إ ل ى هذا يشير ابن مالك رحمه الله بقوله وجرد الفعل إ ذ ا ما أ س ن د لاثنين أ و جمعين جرده من م ذ ا جرده عن ع ل ا م ة ا ل ت ث ن ي ة وعن ع ل ا م ة الجمع اذا اسند الاثنين أو, او جمعين ك ف الجمع ز ا ش شهداء ه د ا أم مفرد شهداء. جمع شهداء و ت ق و ل الشهداء فاز فاز م ف ر د نجمع جمع ما هو ف ي ف الفعل ز كيف ت ق و ا قال ا ز و هو وجرد لكن ل ف إ ذ ا ما اسندا لاثنين أ و جمعين كفاز الشهداء هذه ا ل ل غ ة الفصحى و ا ل ل غ ة ا ل ف ا ش ي ة في العرب هناك ل غ ة أ خ ر ى وهي عدم التجريد أ ن لا يجرد الفعل من ع ل ا م ة ا ل ث ن ي ة إ ذ ا أ ُ س ن د إ ل ى اثنين ولا من ع ل ا م ة الجمع إ ذ ا أ ُ س ن د إ ل ى جمع فعلى هذه ا ل ل غ ة تقول جاء زيد وتقول في الزيدين جاءا ل ز ي د ا ن وتقول في الزيدين جاءو جاء الزيدون ويجيء ت ق و ل زيد وفي, وفي الاثنين يجيئان الزيدان ي ويجيئون الزيدون وفي النسوه وطح ذ ا ف ي هذه اللغة لم ي ج ر د الفعل من العلامة من علامة ا ل من من ن إ ث ي ة و ا وال وإلى هذا أشار ا ل وإلى ج م ع ب ن ملك النسوه ر ح م الله ا ع ي د ا س ع ي لما قال ه وقد و ج يقال ا أو سعيدا وسعدو سعيدا الشهيدان وساعدو الشهداء ولكنها لغه ق ل ي ل ة قليلة في العرب وانفهم وقد يقالوا وقد يقالوا قلتها ابن المالك لما قال ساعداء لما قال من فهمنا أنها تعبير لغة قليلة وقد س ر ح سيبويه ب أ ن ه ا ق ل ي ل ة سيبويه رحمه الله يقول و ع ل م أ ن من العرب من يقول ضربوني قومك على, الف... على, الف... على الفاشي في ل غ ة العرب كيف يقال ضربني قومك ضربني مفردين ضرب و لكن سيبويه قال و ع ل م أ ن من العرب من يقول ضربوني قومك ضرباني أ خ و ا ك وهي ل غ ة قليله ة هي ل غ ة ط ي ء و ل غ ة أ ز د ش ن و ة و ل غ ة بين حارث بن كعب ومن شواهدها ق ا ل ربنا سبحانه و أ س ر و ا النجوى الذين ظلموه ا ل إلا هذا بشعب؟ و أ س ر و ا ج م ع ه ك و أ س ر و ا النجوى الذين ظلموا على وجهه من اوجه ا ل إ ع ر ا ب هذه ايه فيها إ ع ر ا ب كثير لكن على وجهه من اوجه ا ل إ ع ر ا ب و أ س ر النجوى الذين على الفاشي كيف يقال و أ س ر النجوى الذين ضربوا ومن شو ه د ي ا كذلك قالوا ربنا و حسبو الا أ تكون فتنه فعمو ا و صمو ا ثم تاب الله ثم عمو و صمو كثير、منه. على وجهين ايضا هذا على وجهه ن ا ج ه الاعراب على الفاشي كيف يقال ثم عمي ا وصم كثير منه من شواهدها قول ربنا سبحانه ولو أ ن ا كتبنا عليهم أ ن اقتلوا انفسكم أ و اخرجوا من دياركم ما فعلوه إ ل ا قليل منه ما فعلوه إلا قليل على كيف يقال؟ ما فعله إلا الأفشا يقال إلا فعلوه كيف فعله على قليل قليل و ل ك ن طبعا هذه ا أ ي اللغه قول ا ل إ ع ر ا ب و ل الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ي ت ع ا ق ب ومن ن ف ي ك م ل ا ئ ك على اللغه ة الأخرى التي ي ي أفشاء ا ت ع قول ب ا فيكم م ا ئ ك وهنا و ي ق ل ي ت ع ا ق ب و ن فيكم م ل الله ئ ك ة وهذا ا ح د د ي ث ا س ت ب ابن م ا ل ك رحمه الله ع ل ى ه ذ ه اللغة و ن ا ا ق ش ه ل س ه ي ل ي س ه ي ل ي ذ ا ا ل ح د ي مراكوش من الفحول أ ي ض ا ناقش ابن مالك في هذه ا ل ق ض ي ة وزعم هو أ ن ه م يتعاقبون هنا ليس على هذه ا ل ل غ ة اعتمادا على ر و ا ي ة الاخرى في الصحيح ولكن ا ل أ ظ ه ر ما قاله ابن مالك ل أ ن هذه الروايه ة رواية الموطة ا ل أ ظ ر فيها هو هذا من شواهد هذه اللغة. هذه اللغة اللغة من قلت لكم هي لغه طي و هي ل غ ة أ ز د ي ش ن اه و هي ل غ ة بني ا ل ح ا ث بن كعب هي م ش ه و ر ة عند اللغويين عند أهل اللغة اهل ا ل ع ر ب ي ة بلقب يقولون هذه لغه ة أكلوني أكلاني كيف البراغيث على الفاشي كيف يقال البراغيث واحد قال اكلوني شيء واحد ا البراغيث البراغيث فنسبت اللغة إليه فلقبت بن المثناء بهذا اللقب قال أبو عبيدة اللغة قال مارو إليه مع في كتابه م ج ا ز ا ل ق ر آ ن قال العرب ت ج و ز في مثل هذا أ ن يقولوا أ ك ل و ن ي البراغيث وسمعتها هو س من ع وسمعتها ه ا م أ ب ي عمرو الهذلي في منطقه وهذا أ ب و عمرو الهذلي من فصحاء ا ل أ ع ر ا ب كان, كان العلماء ياخذون عنه ل غ ة العرب قال وسمعتها من أ ب ي عمرو الهذلي في منطقه والوجه أ ن يقال أ ك ل ن ي البراغيث من ش و ا ه د ه ا قول عبيد الله بن ق ي س ن الرقيات لقب بالرقيات ل أ ن ه تغزل ب أ ك ث ر من و ا ح د ة كلهن اسمها ر ق ي ة يقول راثيا مصعب بن الزبير رحمه الله بعد مقتله يقول تولى قتال المارقين بنفسه وقد أ س ل م ا ه مبعد وحميم قال هو وقد أ س ل م ا ه مبعد وحميم ه كيف يقول وقد أ س ل م ه مبعد فهذه من شواهديه اللغه من شواهديه قول احدهم يلومونني في اشتراء النخيل أ ه ل ي وكلهم أ ل و م يلومونني أ ه ل ي ا ل أ ف ص ح يلومني و أ ه ل ي من شواهديه قول ابي تمام الطائي فلو كانت ا ل أ ر ز ا ق تجري على الحجار هلكنا ا ذ ا من جهلهن البهائم, فقال هلكنا البهائم. فكيف ق ا ل ل ه ن هَنُنِّسُوا الْبَهَائِمُ ه يقول هلكت البهائم ولكن هو طائي وقلت لكم هذه لغته فهمت البيت لو كانت الارزاق تجري على الحجاره هلكنا ا ذ ا من جهلهن البهائم ماذا يقول م غ ا ر ب ة في مثل هذا سبع ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكد الفتى يكدي يفتقر ويكدي الفتى من ده في ت ق ر و ك دهره ي الفتى في د وهو عالم ولو كانت ا ل أ ر ز ا ق تجريعا ل ح ج ا ه لكن إ ذ ن من جهرهن البهائم من شواهدها وفيها طرفه قول العتب ي وهو عبيد الله عمر بن عبيد الله بن ع م ر ي بن معاويه بن ع م ر ي بن عتبه بن أ ب ي سفيان يقول ر أ ي ن ا الغواني أ ن ا فسرت لكم مرة الغواني الغواني جمع غ ا ن ي ة وهي التي تستغني بجمالها عما يتجمل به النساء من الزنا قال هو ر أ ي ن ا الغواني الشيب لاح ب م ف ر ق ي ف أ ع ر ض ن عني بالوجوه النواظر ي وشيبه و الافشه ل كيف يقال ر أ ي ن ا الغواني كيف يقال ر أ ت ي الغواني يقول ورأينا الغواني الشيبلاح بمفرقي عني النواظري أبصرنني أو سمعن بي سعين عاجية بالوجوه وكن أو الكواب المحاجر فأعرضن فارقعن سمعن إذا هذه هذه خ ط ي ر ة أ ن ا م س ت <تصفيق> ه ل ك م وكنا قبل, قبل ظهور ا ل ش ي ب المفرقه وكنا اذا أ ب ص ر ن ي أ و سمعن بي سعينا وفي ر و ا ي ا ت دنونا فرقعنا ا ل ك و ى رقعنا واضح ا ل ك و ى جمع ق و ة ا ل ك و ى يثق في الحائط يرقعن الكوا ا بماذا يرقعنه بالمحاجر ما المحاجر عالية؟ عالية يرقعنا الثقب الحيث هي هي في يعني؟ باش وكنا إ ذ ا أ ب ص ر ن ي أ و سمعن بي سعينا فرقعن الكوا ا بالمحاجر لئن حجبت عني نواظر أ ع ي ن رمينا ب أ ح د ا ق المها والجاذر ف إ ن ي من قوم كريم نجارهم يعني لما فاته الجمال والشباب ل م فاته ا باقي ا ل س ؤ د د فإني من قوم كرام كريم ا ر ه م ل أ ق د ا م ه م صيغت رؤوس المنابر خلائف في ا ل إ س ل ا م في الكفر ق ا د ة في ا ل ج ا ه ل ي ة هم ق ا د ة وفي ا ل إ س ل ا م هم الخلائف خلائف في ا ل إ س ل ا م في الكفر ق ا د ة بهم و إ ل ي ه م فخر كل مفخر يذكرون ان رجل اشمط الاشمط هو الذي كثير شعر بياض شعره ولكن يخالطه سواد هذا يقولون هو أ ش م ط و ا ل م ر أ ة شمطاء ل ر ج ل أ ش م ط على دابته ر أ ى ا م ر أ ة ع ج ي ب ة الجمال فقالها يا هذه إ ن كان لك زوج فبارك الله لك فيه و إ ل ا ف أ ع ل م ي ن ا فقالت له ك أ ن ك تخطبني قال نعم قالت إ ن في عيبا قال ما هو قالت إ ن في شيبا فحرك دبته لينصرف ا قعد ويذير بها فقالت له ل ا يسليك مهلا فوالله ما بلغت العشرين ولا ر أ ي ت في ر أ س ي شعاره بيضاء ولكن أ ح ب ب ت أ ن أ ع ل م ك أ ن ي كرهت منك مثل ما كرهت مني ف أ ن ش د هو إ ذ ا ر أ ي ن ا الغواني الشيب ل ا ح بمفرقي ف أ ر د ن ا عني من وجوه النوادي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم م ل ا ئ ك ة بالليل و م ل ا ئ ك ة بالنهار قال صلى الله صلى ل يتعاقبون فيكم التعاقب هو أ ن ت أ ت ي ط ا ئ ف ة بعد ط ا ئ ف ة عقب ا ط ا ئ ف ة فيكون معنا م ل ا ئ ك ة النهار ف إ ذ ا صعدوا عاقبهم جاء بعدهم م ل ا ئ ك ة الليل فيحصون على بني آ د م أ ي ض ا ثم يعرجون ويعقبهم م ل ا ئ ك ة النهار وهكذا فهذه ا ل ح ر ك ة ط ا ئ ف ة إ ث ر ط ا ئ ف ة هي التعاقب ل ل إ ح ص ا ء سال الله تعالى ان يحصي علينا الملائكه الخير قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه العصر وصلاه الفجر هذا الحديث فيه ع ل ا م ة ع ظ ي م ة أ م ا ر ة ع ظ ي م ة جدا جدا على عدل ربنا سبحانه الذي لا نظير له لو شاء الله سبحانه وهو العليم الخبير لم يقرن بعباده م ل ا ئ ك ة تحصي عليهم أ ع م ا ل ه م لا يفيد ذلك ربنا علما علمه محيط شامل مدخل لطيف لا يخفى عليه شيء من أ م و ر عباده سيان عنده سرهم وعلانيتهم بل يعلم ما هو أ خ ص من ذلك يقول ربنا سبحانه و إ ن تجهر بالقول ف إ ن ه يعلم السر و أ خ ف ى و أ خ ف ى أ ي و أ خ ف ى منه و أ خ ف ى منه و أ خ ف ى من السر ما هذا يعلم السر السر ما حدثت به نفسك ولم يطلع عليه غيرك أ ن ت تعلمه ولا يعلمه سواك هذا ر ب و ن يعلمه فما الذي هو أ خ ف ى من ا ل س ر وهل يكون شيء أ خ ف ى من السير السر هذا يخفى عن كل أ ح د لا تعلمه إن أ ن ت فما هو ا ل أ خ ف ى من ا ل س ر هو الذي لا تعلمه أ ن ت مما ستحدث به نفسك ولست تعلمه ا ل آ ن وربك يعلمه السر و أ خ ف ا ه ومع هذا العلم المحيط الشامل الذي لا يتطرق إ ل ي ه خلل ولا ي د ن منه وهم ولا يعتري شك لم ي ش أ ربنا أ ن يحكم فينا بعلمه بل قرن بنا من يكتب ويحصي حتى يوقف كل أ ح د على عمله كما قال هو سبحانه في الحديث القدسي الذي راوه مسلم يا عبادي إ ن م ا هي أ ع م ا ل ك م أ ح ص ي ه ا لكم ثم أ و ف ي ك م إ ي ا ه ا فمن وجد خيرا فليحمد الله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 ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون و ذ ل ك ظنكم الذي ظننتم بربكم أ ر د ا ك م ف أ ص ب ح ت م من الخاسرين ف إ ن يصبروا النار مثوا لهم و إ ن يستعتبوا ف ب ا هم من المعتدين ر و ا مسلم في صحيحه عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم قال صلى الله عليه وسلم أ ت د ر و ن مما أ ض ح ك ق ا ل ا ل ل ه ورسوله أ ع ل م قال من م خ ا ط ب ة العبد ربه يقول يا رب أ ل م تجيرني من الظلم قال فيقول ب ل ا قال فيقول ع ب د ف إ ن ي لا أ ج ي ز على نفسي إ ل ا شاهدا مني فيقول الرب سبحانه كفى بنفسك اليوم عليك ش ه د ا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه ويقال ل أ ر ك ا ن ه انطقي فتنطق ب أ ع م ا ل ه قال ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول ل أ ر ك ا ن ه بوعدا لكن وسحقا فعنكن كنت اناطق سئل الله سبحانه ان يشيد علينا اركاننا بخير يا رب يا رب قال صلى الله عليه وسلم ي ت ع قال ب و ن فيكم م ل ئ ك ة ب ا ل ل وملائكة بالنهار ي ويجتمعون في صلى ا العصر وصلاة الفجر قال ة ل ص الله عليه وسلم ويجتمعون هذه الملائكة المتعاقبة تجتمع مرتين في اليوم يجتمعون في ص ل ا ة ا ل ف ج ر و ي في ج ت م ع و ن ص ل ا ة العصر هكذا ر و ا ي ة الموطا و أ ن ت م ترون أ ن هذا الحديث مروي ب إ س ن ا د قيل فيه س ل س ل ة الذهب هو من جمله ما لقب ب س ل س ل ة الذهب أ ب و الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة يعني حديث صحيح لا م ر ي ت فيه أ ر و ت ه كلهم ثقات أ ث ب ا ت وهؤلاء رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تجتمع في ص ل ا ة الفجر و ت س ت م ع في ص ل ا ة العصر ذهبت ط ا ئ ف ة من ا ل ع ل م ا ء أ ن الاجتماع في ص ل ا ة العصر واهل و أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تجتمع في ص ل ا ة الفجر فقط ولا تجتمع في ص ل ا ة العصر ومن روى أ ن ه ا تجتمع في ص ل ا ة العصر فقد واهم وهؤلاء نظروا إ ل ى ر و ا ي ة في الصحيحين لهذا الحديث وفيها أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجمع ص ل ا ة أ ح د ك م وحده ب خ م س ة وعشرين جزءا وتجتمع ملائكه الليل و م ل ا ئ ك ة النهار في ص ل ا ة الفجر ثم يقول أ ب و ه ر ي ر ة ي ق ر أ إن شئتم إن قرآن شئتم ا ل ف ج ر ك ان م ش ه و وفي د ا ا ل ت ر م ذ ي أبي هريرة رضي عن ان ل ل ه ع ه أن ر س و ل ا ل ل صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية ه هذه في إ ن قرآن الفجر كان مشهودا قال صلى الله تشهادوا ملائكة الليل وملائكة صلى عليه وسلم النهار ف ا ل ا ي ة والحديث في الصحيحين أ ث ب ت الاجتماع في ص ل ا ة الفجر فقط و ذ ل ك قال هؤلاء إ ن ذكر الاجتماع في ص ل ا ة العصر、وهو. وهذا و ه الذي قالوه هذه هؤلاء, على لغة قالوه هؤلاء. فيه نظر ظاهر أ ي ض ا ل أ ن ر و ا ي ة الموطا لم تعارض ر و ا ي ة الصحيحين لم ت ع القران ر ض قراء و ر و ا ي ة الصحيحين اثبتت اجتماعا في الفجر هل ر و ا ي ة الموطا نفته لم تنفه اثبتته ايضا أثبتت ل ما و ط م اثبته ا ل ق ر آ ن وما اثبتته ر و ا ي ة الصحيحين وزادت عليه ز عليه اجتماعا اخر فلا تعارض اصلا والجمع أ و لا من توهيم ث ق ة بلا دليل ل أ ن ه اذا قالوا هذا وهم هذا توهم ل ث ق ة بلا دليل عليه ولا ملجئ إ ل ي ه قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة ويجتمعون في يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي ثم الذين باتوا يعرج الذين يعرج باتوا تركتم باتوا العصر أعلم ملائكة وملائكة بالنهار صلاة وصلاة الفجر بهم وهو ثم ثم يصعد العروج الصعود نعم قال صلى الله عليه وسلم ثم يعرج الذين باتوا فيكم ف ي س أ ل ه م وهو أ ع ل م بهم كيف تركتم عبادي قال رسول وسلم الله صلى الله عليه ف ي س أ ل ه م وهو أ ع ل م بهم وهو اعلم ل ل ه سبحانه و ت ا ى أ ع ل من ا ل م ل ا ئ ك ة بهؤلاء المسؤول عنهم قال ف ي س أ ل ه م هذا ليس سؤال استخبار ربنا لا لي يستخبير لا يستعلي ا ل م ل ا ئ ك ة عن حال عباده وكيف تركوهم هو أ ع ل م بعباده من هؤلاء ا ل م ل ا ئ ك ة الذين كانوا معهم وشهدوا ع ل ي ه لكن هذا السؤال جاء والله أ ع ل م لحكمه ذلك أ ن الرب سبحانه لما خلق احدم وقال لملائكه إ ن ي جعل في ا ل أ ر ض خليفه ة ماذا قال قالوا أ ت ج ع ل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يعني هذا الذي ي ستجعله هذا ل خ فاراد ة إ ن م سيفسد في ا ل أ ض وسيسفك ل م ا ء ف أ ربنا ا د ر بسؤاله هذا إ ي ا ه م والله سبحانه وتعالى اعلم بمراده أ ر ا د أ ن يبين لهم ا ل ح ك م ة من خلق هذا النوع الانساني و أ ن يبين لهم خاطئ ظنهم ان هذا ا ل إ ن س ا ن لن يحصل منه إ ل ا إ ف س ا د في ا ل أ ر ض وسفك للدماء و أ ر ا د أ ن يبين لهم سبحانه أ ن ه يعلم ما لا يعلمون كما قال قال إ ن ي أ ع ل م ما لا تعلمون فبين لهم له أ ن أ ت ي ت م وهم يصلون وتركتم ه م وهم يصلون ثم فيها فيه ايضا شيء آ خ ر وهو ه في ذ استدعاء ا ل ؤ ا ا ل س من الرب سبحانه ل أ ن ت شهد الملائكه بالخير لهذا النوع الانساني تركتم؟ وميصلون وميصلون. هذا الشهادة ماذا يصلون تركتهم يشاهدون تركناهم وأتناهم يصلون فهذا سؤال فيه اظهار هذه ا ل خ ي ر ي ة في هذا النوع لمن ظن أ ن ه لا يحصل من هذا النوع إ ل ا الفساد و ا ل س ف ك واستدعاء ل ش ه ا د ة ا ل أ خ ي ا ر ل ل أ خ ي ا ر ثم شيء ي ن ذ لي ويطيب على نفسي وهو أ ن الله تعالى يظهر رضاه عن هؤلاء المشهود لهم ولا سيما عندما يضيفهم سبحانه الى نفسه يقول كيف تركتم عبادي ما قال كيف تركتم أولئك؟ ولا هؤلاء؟ ولا كالمد... كيف تركتم ليأتما قال عبادي البصر الله تعالى بها حقيقة أولئك أولئك أولئك إلى نفسه ويضيفك إليه كيف كيف شديك تكتب ينسوك ويضيفك نفسه بنور بأن وهذه ا عبادي أ د ر ك ه ا الناس ر ك ه اعلموا انها سبب لفخر لا نظر ي له افخر بما شئت لن تؤتى شيئا تفخر به وتكون حقيقا ب أ ن تفخر كاي تائك هذه أ ن ك أ ض ف ت أ د خ ل ت سلكت في هؤلاء عبادي ولهذا أ ح س ن القاضي ع ي ا د رحمه الله عليه الرحمات المتجددات لما قال ومما زادني شرفا وعزا وكدت باخمصي أَطَأُ اطا ل الأخمص ب ن ل أسفل ق د م الثريا ر ج ل الأخمص ل هذا هو ا ه ذ نجم عالي في سماء عالي ا في ك دخلي هو ب أ م وَمِمَّا زادني شرفاً وتيهاً. بِأَخْمُصِي ص ه وَتِيهًا بأسفل يَطَأُ أَطَأُ شَرَفًا رجل الثرية الثرية زَادَنِي وَكِدْتُ و خ تحت قولك يا عبادي دخولي تحت قولك يا عبادي و أ ن صيرت أ ح م د لي نبيه صلى الله عليه وسلم وقد أ ح س ن ما شاء ذاك الذي خمس هذين البيتين فقال إ ذ ا كان السماح إ ل ي ك يعزى ف ح ا ش ى بالذي قربت أ ج ز ى وذا فقري اليك أ ر ا ه كنزى ومما زادني شرفا وعزا وكدت ب أ خ م ص ي ا ط ا الثريا على م أ م و ل رحمتك اعتمادي دعاني ل ل ج ر ا ء ة والتمادي و أ ط م ع ن ي ا ل ر ج ا بك لاعتقادي دخولي تحت قولك يا عبادي و أ ن صيرت أ ح م د لنبيه قال صلى الله عليه وسلم ثم الذين باتوا صلى عليه وسلم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي. هذه يعرج أعلم عبادي فيكم كيف أيضا مسألة ثم تركتم فيها ع ج ي ب ة من العجائب و غ ر ي ب ة من غرائب صنع الله تعالى واعتنائه بعبده وحياطته له وجلب الخير ب أ ن و ا ع ه له كيف ه ذ ا شوف يجب أ ن تتلقوا الوحي ب أ ذ ه ا ن م ت و ق د ة ل ت ف ه م ا ل ع ج ا ئ ب ربنا سؤاله ما هو كيف ت ر ك ت م عبادي من المسؤول ملائكه الليل وملائكه النهار هؤلاء ملائكه الليل تبقى معك شطر اليوم وملائكه النهار تبقى معك شطر آ خ ر وهذه م د ة ط و ي ل ة يكون فيها ما يكون من ا ل أ ف ع ا ل منها ما يسوء كسماع ومنها ما يسر كسماع ه وللا فما سؤال, سؤال ربي سبحانه كيف تركتم ولم يقول لم يكن السؤال ما فعل عبادي ل أ ن ه سبحانه لو س أ ل ا ل م ل ا ئ ك ة ما فعل عبادي و ا ل ن و ب ة ط و ي ل ة لقالوا ف ع ل كذا وكذا وكذا وكذا من ا ل أ م و ر التي قد تسرك إ ذ ا كانت ح س ن ة وتسوءك ق د وتفضحك وتخزيك إ ذ ا كانت س ي ئ ة لكن السؤال رب وهو يعلم أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تركت في ا ل ص ل ا ة فيقول كيف تركتم س ي ج ي ب و ن على السؤال ولا ما الجواب كيف سيكون الجواب لا يكون الجواب إ ل ا في فائده المشهود المسؤول ع ن ه وهذا من ا ل ر ح م ة أ ن يكون السؤال في مصلحتك أ ن يكون السؤال بحيث لا يكون الجواب إ ل ا في مصلحتك مع أ ن ك عملت ا أ ش ي ا ء جدا ولكن الله تعالى يريد أ ن يكون الجواب لك وشت ا اللطف وشت ا ا ل ر ح م ة لا اله الا الله كيف تركتم عبادي تركناهم و ن م يصلون لن يقولوا تركناهم يصلون ولكنهم قبل ا ل ص ل ا ة فعلوا وفعلوا وفعلوا ما س أ ل ت ك م عن هذا كيف تركتم عبادي تركناهم وهم يصلون ثم ي ع ر ج ا ل ذ ي ن باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي ثم هنا ق ض ي ة هنا سؤال قال ثم ي س أ ل ه م م ن المسؤول ا ل م ل ا ئ ك ة أ ي م ل ا ئ ك ة م ل ا ئ ك ة الليل, ملائكة الليل لأن, لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم ف ي س أ ل ه م ولم يذكر أنه سأل ل م انه ئ ك ة ا ل ا ما معنى هذا لا ر معنى معنى أنه ي سال أ ل ل إ م ا الليل ولا ئ ك ة يسأل م ل ا ئ ك ة النهار ولم ي ذ ك ر أ ن ملائكه ا ل ن ه ا ر ي ت س أ ل ذكروا ا و ج ه ا للجواب أ ظ ه ر ه ا ثلاث أ ج و ب ة الجواب ا ل أ و ل أ ن هذا من باب الاكتفاء الاكتفاء في ا ل ع ر ب ي ة أ ن يحذف أ ح د النظيرين استغناء بذكر النظير ا ل آ خ ر عن المحذوف يقول المقام مقتضيا ذ ك ر شيئين بينهما ارتباط ما فيحذف أ ح د الشيئين ويذكر ا ل آ خ ر وذكر هذا المذكور مغن ي ن عن المحذوف وهذا يسميه, يسميه البلاغه الاكتفاء مثلا يقول ربنا سبحانه فذكر ان نفعت الذكرى, يعني وإن لم تنفع الذكرى لا تذكر تذكر ايضا يعني فذكر إ ن نفعت الذكر و إ ن لم تنفع أ ي ض ا فذكر فحذف و إ ن لم تنفع استغناء بقوله تعالى إ ن نفعت عنها قال ربنا سبحانه و الله جعلكم مما خلق ظلالا و جعلكم ل من الجبال أ ك ن ا ن ا و جعلكم ل سرابيل تقيكم ا ل ح ر و سرابيل تقيكم ب س و جعلكم سرابيل تقيكم ا ل ح ر الان سرابيلكم هذه تقيكم الحر فقط لو ب ر د جعلكم سرابيلكم الحر وتقيكم البرد, ف... فلم حذف, البرد. حرف... حذف وقايه البرد اكتفاء بذكر الحر وطبعا دائما في ه ذ ا ا ل ك ت ف ا ء تكون ن ك ت بلاغيه ل ق ض ي ة ليست ا ع ت ب ا ط ي ة يحذف م... كيفما كان و... لا لماذا عذف ذ ه اكتفي لماذا ا ل آ ن بذكر الحر عن ذكر البرد قال ل أ ن المخاطبين من هؤلاء أ ه ل الحجاز عندما, عندما تحدث تقول الحجاز هل يقع في خلدك الحر أ و يقع في خلدك البرد هذا هو فهؤلاء معنيون ب ا ل و ق ا ي ة من الحر أ ك ث ر من عنايتهم ب ا ل و ق ا ي ة من البرد فقالوا سنلتقيكم من الحر فهذا الجواب ا ل أ و ل أ ن يكون طي ذكر م ل ا ئ ك ة النهار من باب الاكتفاء هناك جواب ثان ي قالوا الليل م ظ ن ة المعصيه ة لظلمته ا لا الليل م ن ة ل ع ص ي ة ل ل ظ م و ل إ م ك ا ن الاستخفاء فيه ف ا ل م ع ص ي ة فيه س ه ل ة فلما س أ ل ملائكه الليل عن هؤلاء فقال فاخبروا ق ل ف أ انهم صلوا مع إ م ك ا ن ا ل م ع ص ي ة هؤلاء الذين في الظرف الذي تمكن فيه ا ل م ع ص ي ة اشتغلوا ب ع ب ا د ة كيف يفعلون في الظرف الذي لا ت ت أ ت ى فيه ا ل م ع ص ي ة وهو النهار النهار مكان ا الافتضاح والاشتهار فالذي يترك ا ل م ع ص ي ة حين ت ت أ ت ى له يكون أ ب ع ا د منها حينما لا ت ت أ ت ى ولذلك كان السؤال عن الليل أ ب ل غ من السؤال عن النهار وهناك عيون ثالث أ ن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم ف تعرجوا م ا يكتب الذين باتوا فيكم لا بخصوص المقام ليلا ولكن بالمقام مطلقا ليلا ن كان أ و نهار قال صاحب المصباح وقد تجيء يعني بات بمعنى يعني فيعرج الذين باتوا ف ي كانوا م أي ك فيك م ويعينوا ص ا ر و على هذا الحمل ر و ا ي ة عند ا ل إ م ا م أ ح م د لهذا الحديث وفيها أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال إ ن لله م ل ا ئ ك ة م ل النهار ئ ك ة و م ل ا ئ ك ة الليل فيجتمعون في الفجر ويجتمعون في العصر ثم يعرج اليه الذين كانوا فيكم فقال هنا كانوا والذين في النهار كانوا والذين في الليل كانوا و أ س ر ا ح و ا من هذا ر و ا ي ة لهذا الحديث عند ابن خ ز ي م ة في صحيحه وفيها أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال فيجتمعون في ص ل ا ة الفجر ف ت ص ع د ا ل م ل ا ئ ك ة الليل وتثبت م ل ا ئ ك ة النهار ويجتمعون في ص ل ا ة العاصر فتصعد م ل ا ئ ك ة النهار وتثبت ملائكه الليل فيسالهم و ل صلى الله عليه وسلم ثم الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم باتوا وهو يعرج فيكم ثم ب كيف تركتم عبادي ف يقولون ان ي ك ن ا ه م و ه م يصون ل و ي ت ي ن ا ه م و ه م يصون ل او يكون ل د ي ة ا م و م ط ص ا ن او يكون ل د ي ا م ه ن ا ت ر ك ن او ه م ه م ي ص ل و ن و ل ت ي ن ا ه م و ه م يصون ل او يكون لدينا م ه ت م يصون او يكون لدينا مهوم يصون او ي ك و ا لدينا م ه م يصون ا ت ر ك و ن ل ا مهوم ي ص و او يكون لدينا مهوم يصون او ي ك ا ن لدينا ل ه و م يصون او يكون لدينا مهوم يصون او يكون لدينا ه م و ه م يصون ل او يكون د ي ن ا مهوم يصون او يكون لدينا مقالو ا اتركناهم وأتيناهم وهم يصلون يصلون وهم وهم فاغفر لهم يوم الدين ف أ ج ا ب و ا ب أ ك ث ر مما سئلوا عنه لماذا ل أ ن ه م فهموا أ ن في هذا السؤال استدعاء ل ش ه ا د ة خير ولدعاء خير فامتثلوا وقالوا فاغفر لهم يوم الدين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبيد عروة رحمه مالك هشام قال الله الله أبيه يحيى ع ن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروء بكر فليصلي للناس فقالت عائشه ان ابا بكر يا رسول الله اذا قام في مقامك لم يسمع ا ل ن ا ء من البكاء ف م ر و مرافل يصلي للناس قال مروء بكر فليصلي للناس قالت عائشه فقلت لحفصى قولي له ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع ا ل ن ا ء من البكاء ف م ر و م ر ف ل يصلي للناس ففعلت ح ف ص ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن كنا لانتن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصل ي للناس فقالت حفصه لعائشه ما كنت لاصيب منك خيرا قال عبيد الله يرحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروه ة توفنت خمسين واربعين ا م ي ا عن ا ب ي عروه بن الزبير توفنت اربعين وتسعين عنه عائشه رضي الله عنها المتوفى سنه سبعين َ وخمسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا َ بكر ٍ فليصل َُِّ للناس مروا ُُ ما مروا ُُ هذا امر فعل أ م ر من من امر فعل امر من امر وهذا الفعل, وهذا الفعل هذا من ج م ل ة أ ف ع ا ل ث ل ا ث ة شذت عن ق ا ع د ة ا ل أ م ر نذكرها إ ن شاء الله في مجلس آ خ ر سبحانك ا ل ل ه وبحمدك ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك ا ل ح م د لله رب العالمين